thank <laughs> Sekira arejeni tamantar bebe gizmedi fkar wahdi sfillek asmehliye ayk ghir la asqa darfo wad meskhartara dik dik ldistrefa ghad dik lkhra qast bni fana wral mesh ma tskha mn nwan ah ana saf chfa gessina darwa da sho atam tothitare جنادمه وانا في الطونغو زرب اللي الحارضه لوفانيه ولادني كيني اما انا بزاف في تستمارك اسمري له لما انا اقليك نظهر ضمزنوف انتي له لا و هو الركصه 1 2 3 زين نبضت زمرد والير سوره اجلعقلنا انام ولاش ننظر له فيه مفاني يركز ورصا هذا شت يغال نكون قادر تففس وتقدر في الناس اه قلوق نبو واو Ja, Buo, bogus. Ha ik shwah Wow ishwah hadni kidni khadma tawashultna Asharaat damana aghidghurna صحيت عيد مزال لا طنس شو هالطرقا كان هيقي قيمه اقليوه ما صارت تيد الجنان و ماركانتي و غادي كرم مكان ديكره و واه و الحيف تصح ذا شو من غادي كاري تصقيه و زمردة تتزارف دي مره و زمردة قيشه و زمرا تروك دنني تيص يعني لو شغلك بسمبر و الصاد واش زمرد Heeh. Zers tif tu sini. Amkena ghimma thif lofana. Dhlofan guch. Ots wajaber. Heh. Hel khaira git bana. Afw dik lmarah. Fa marah eh kange kusi mbaro. ايبور كفيك زرت شو كاس ساشي في غون زنروف اه ياكسياد دي جوديو روح زي هضرات اوا نكوني زي غازن انت مسفاهمات واول البونيا كان انت مسفاهم والنهار تعوقنت اورور مهذ اورن هذا ني راه مضم قرات ها اهتم ربي بسيف واجنو اشي ميدو ازري وارا ميشان تتقلق فلاش نيد ولى جديون ضغروها زرا يشوف يا ربي اللي هو نوانا مصفراق يا لي وونغ فريذيس اكن هي هو اي حسني ريميشو سات جديون ماقلي يد مليح ثورم قراق ازمير وارا اتصرب غرش دا شو لما أنا أتزداد تفاملت ذا الحاجة إلا مكيف أرحا كميليح تاكيد دونيثي تفاهمه وذو غضرته يشدر ثمانمين مش ذاين هناك دا دراغي تفاهمه فاهمك ميليح روح تكملو دونيثي وحيث كيازر واركك كي وتخدم القرار إيماني قيمك كيزل هيا أسلي ما في ميشان دواره وخالتيس هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امك هات نورم ده شو تقولها ترى يا القز شو تقول عليا يا غالي يا روح ارجو ارجو يا اخي سرك تعطيني غيرش تلقاه ان شاء الله فان سي ياخذك ني نريسان لوفا اولي عقلك فراضه ولا نكون انت فاهم بس لات تقتل الوقت الا قد فهم ضمانك شي طول اللي دلني الوقت وامن ليه فعلا ما الناس نتاعكم ثناء ها هي ها هي حبيبيو الزراف ورديقي حبيبي ونايف دنسي فيو عاف في الدلع سيجلميس ام يولد الشيخ محمد <موحن> سلاه لك هنا بوتش هه شني وشوفه يقول هداف انفاس انفاس راح وجهه يوان هدف عند دوكل تم دكولت كينا بين احرقبنا كي لو كينا سكران معليش ما زالي دائما دابو قاص هه <تصفيق> All mm right. -hmm. take with them after if they get حرفه في الاكواد mm very offer it agora ne feri tome leat MF, that's it that way. Ha <laughs> ha! shimihalo gnak taha famna di anak chan kinim oh namik wa rabbi kin wrakon darbiha fafa thwan ayya niasar haltik mish ha hina sahit sahit haltik he wajis mensin hay khos chin khos vil khos anshi dikor dak thim laline galhom ayno wigi darawi anshi kadarawi ghy wla riht nta tdbo ay m wanla Sëgi egu niki-jart, tent aldi tıkhou Etëftem jojane sunët kë 돌 ka nflëshet Ga freed Far porta phi meni ehtum decentës, jih SWD Over genauum và e fe të këӷmprodsta følime Merda undes lëuaht Etëftett pute tqib engineering تنت رثمره يا نكسي بورتيا اما كنت سي بورتال وينو راحت لعف فيمن وني من حسين ما يحب رثره هادي قيمهم سلاي حوان يا اخي يا اخي اه جيري منون تقول لي او يد كان ما زمرض يمني اوه دولي دي راه ارضنا قرر بقالوش تسعل ولاق اي بساط غلط في اللق اه <تصفيق> غتنا نمتص بالدارن في اللي الحمد لله باين وكيا اطات لكيا اصل الحواجه انا ماشي في التليفون ويه هلا هلا احنا نطير جراوند فام ضاع انا كنت اشوا اي بينا ستارو ما زال دا نسمتي ورا اتفذن بين الجبال Aho në moshí toys rahë Nова e aека aún e w'ndao, e dha shui të fëq emë compute, bet неё unagi Masoon mëtso mëftë M'o t' tim çaët fëshni eg aarde zabë neshtik Smellë hoolë arafat këng Su¡ Suš. Nientojellos cuy者 Ik cima qe Anë horak Так hai,h Господ all brasile Ayav e sa ti ki nnek manaj Tso哎 ko etniti Tso rac في الناس اه اصبر ضا تكمض ماشي ماشي في الثنابيع اه ماشي اه قش ماشي اه قش قش تورانا كفشان هذاك مسيد كان ما تداوش هو كذاب تورانا تخدم هذا الشغل ارجو جته الكذا وبياك ميم اسفكي واه ايوه ايما هلا اوه كذا تذكرها ايما لا في في منه لا لا سام فور ايفر هاب تزرت اتخمم رافوتشي امني احبر في منه ايوه وانت تذكرتها أغرق أفيت شو صفاض هاذا سفغال ثلاثة مودي بويلر ألقائك زمارك جيوان سين سين دل نفس ربع هاذا نغرم من مي أبرك تلاقي ما شيد من مي أهي وثي لا نواقي غيلة ثاني سنحسدي وعيض أم ما ميحبوه أنا ما ميحبوه ÜËËË Neth të në dhe. Orih ikhti alih helok Hawelh onsmwhorri terhell residence Isонд vikishmaties od bojfithin Yege' ganska oma he quem Oत kallhe të kele quiero ikhti yap i ki aska어�!! Eska genuros... Avek diya remborsi smallest Built <تصفيق> اه يو قروك ارتي مليلندت دت دو قال دو يغا تصوضي هوه سلاقل تكينا كورعش ماتلا وجهيا سمول و قريش اول كلوحوش عيفيك صفر ومازالك لا نتعمق في الاسل زادت شي دشي نيو ريفنندانيت بولافو الققال فهمو اميش اسانو وساني ني هي اسمسلو Ulajë, ulajë të shatakwëzëm Dë eš të simëreje gëllë ande tipo buci ande ah uh, na i like ra sanai kama oro wadik tbouila baymlek mofia nwan تارمه عقلي ذان حرفا في اللوان واي واي واي ثاني هو بوشي وسكاس الوز اوا له ما اس بويان ثاني و تسلو عقلي كره له اصفر وحدي اروينا ما حنا في لسان ترى تروح انت قوي اذهب أوركيس حيّع أرسيم كيس هذا النوذي قديم هو رغاك مفضل راح شوي ذاك العاليان أشفق ميداك دماغاك أزاد كان ذو غالغ الاسبورة طوالية آي آي آي موتين مصفر الحال تخلاقي قلها وقود يموت وليقف مخا الله يرحم شو هدق اه اه اه اي مو سارا صارغ او بتعمل اذا غريك تكشم الظهر داخل او الراو خال كم صاروحو يرفع حق لي هدق اه اه اه ساني اوه والله ضرياني الوحش النيعان مو شفير اش صنع اواله ابو تشي انا مو ركتسي شغد ماضي لامريش اه اه اه وحرني زوير اوالك شو كبه قران ايه نادت زوير اوه انا اوقي اه اه اه اه اه, اه <طلب> <عكبة> <متحد> <بقران تناد Take -atur>. <تصفيق> O oh, kuçë تجي دارها لك يا علور انا قالهم خدمه وليت سيولو اس نخدم واه السكريفه تاع البو يعجبك اه واه يا جبلو يس تمك نقض صاير نوصي نخم المشمش المشمش اضرامري تاقي يقول الفشمح بلا ايه يعجبك هيا يعجبك واه ما كونفيتور المشمش اضغ مثلا بصغر من اللقبه Kva akkur tNet nene? P uma estaj tenekni! a Cinevë, aknevë, etë të të vërë nërë sudë. ولي غيرت نذيذ فليس نجمات سيخة من هنون للموحة أرجو هذه نغس وفدينا لقصنا غاوان أمي؟ طب الضامي ذي منه <مممممممممممممممممممتسو> أنصارة طغالة لا وكانت وعليم هيا نزيغ مذكي من مفرد نهو نحبيبن ونتفم هذه مقبعة هو تفق بسناس بكتور بطهر او تمسكلو فزيزافيرات انت كو رت سقم زين نتملا لي سام تاتي نغزول جات ورا ويس اكو ديوني تاع ويمو من لاكو لوين الداو شفي لن تن هذيا اخذ من الضمكينيس امكينيس ورا تهوض سيل دي مليح دا شكل ترجه فز ورامي لقاك تسقراضي واشيف انت معس الحماني سبرك لي غا فسيواف سيل خال يس اكيد قابل يا مصرف نقاره دينك لا كتسخان في البار نواه و هه و هادين هي اتاسيت بعض دي فيلم امريكيه لا خركي دير جا خاطي خاطي خاطي خاطير اه بس زين زريلا خلك لي تسري اولفه اول حاجه لقد تهضر شويه ايماني استغفلت ورجني في دماغك طي ونمقرا الروجي ارجيكي <يور> في هذون دي الطريوعه وازبال الشكل ولا تا يا زيت مالا يحل هسه في الطريش الروجي يجي خلف رمبو اشعر اكثر آه وي ويلي سمجي الزرغلت <تصفيق> <متضح> ايوه صافي دما بردي دز ضه مشيوع ضه يا دات شفني ماشي بونيا بويد القا بويد في كاربشفا آه ولش من واقي قد ما في مخبرت في الناس والله كان يدف في القبر تنيا الخمارك شقو Hey hey No guy Hey stop Hey ah ah Hey جد مش حتى ها احبس كان ليش و ليش و كمي خصان انا اي شوف هيها بمكانك يتوزع أه الله شكم انا تخيل ارجو ثانية وغانت اوكي انا انت سيتكسال اهاقل خمناس دوان وفعوش اه اه انفاس اكش تجاداقي واكي انت سحموضي ستاقبوطي اه اه لاش وثني موري راقيع اه ياه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه Nesho, nesho, nesho, nesho, nesho? Ashar krimeni mëmëtë eha. Ami? Ogeëma tësit në walëmëtë gëtoësi. Në nëtë gërëfinë në lëhëwalë. Basë në këtaërë. Erëkizme eze mërimeni. Adiën fëqëhe meze mërësë mëgëlinis. Nesho, nesho, nesho, nesho, nesho, nesho, nesho, nesho, nesho, nesho. Nesho, nesho, nesho, nesho, nesho. Nesho, nesho, nesho, nesho. S'ti thua? Orca kuaj. Hë, turatin e dëvë. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zëvëç. جز مرات فولن ثبير يا لغمر وانا ملوكه ما شطحنا اعطيك صحه ما بحلات بحلات ارجوك هاو زغن برجدم الي تم زونو وتسلم دراجي تم زوانو تسلم كان ابحلات ني رن على راسي عطى في مكانك لما است بفرين اسلتم ويلا في صدود ادو ونعفيه الحشيه كلمه يا هو القطن نوان اما كثر القان كني ولاش في زي الاقل ولا شريران امم ساس القطع وانا قرب مصغي المال انا بنت نادر خبيث خدام që liqëve janë wa wa wa wa wa që dinë pa qenë në xumë mai pa qenë në xumë sa vapa qenë mai shemë qenë Vai expelled mi të të flanë Nuk që neith shab av te verhe qës yop Valhem Anzherme ylieday Saya нельзя kërru nbqを pute ا وليدي وانت كداير او تشقدره يسخس يسوي كلش اش تقول لي انا روحي تفاهمه جاهي على رغنه دم ادي سيق سيجي يغير الله يبارك شو اسمك لتوكي تي مله سوا مذبحه لط امشي صوبوا تاع شي دقي وحده اذا قالت لي دواروا ويقروا لي تمسني الشاء و زين تستغرب انه كنا قالت لي يصيري با تاع اسلي واسد في سي با تاع الو ازولا حبو انت ساعه او را اسمي كي راهم نسيوا ولا غير روحي ا ميكو برامير الليل يمرني عقتيري زينتي الزراية دخل مش غوله شي طحتوله ثم دي ثمي بغار بذي من عاوذة ام اوكي اوكي يا العمر حملها كم الي اه يوان كم الاس سيلي باتران تساطم التخيص اه لا شيء مستقر ان اغزار الآخر اظهر غالا ميوقف الى قدس سمي اغزار ان كاره مادام اغبث سانكذا الدكاية ابا بابا بابا تم زوارت انتم زوارا ايه بشي بشي بشي اغلق توقف غاية جاو ساخذ مزيادة مخموك فيك دي تزوارا وانسليب حالات قدت وش كدير لك ساعه ورمانت الشموله اللي هاجي انا كانت صراحه ما تنصح ها او سيدي ميشيل اصلا تزيرون اذنير لامارسال كيف مديري فيريك وايش هالماضي وسادة شدق وذب ارث نفس الجمان نواه انا بس مرع انا نفسط ولا لكينام وي متى اكيد هو السوسي اصل مرسوك لما تفتح ديرت تفتح يوه سريع الفل دي ديرت اللي شفتيه ذا في حروق ريال وتجيله ما تفتح yeah Zeturgo Ozinov Okerthonuh Oncerte rabala جهاز الكوزينير 5 و 3 فام خلاط شفلر اوا عشان تكره يا سي انا مبلش انتوا لاكرى بفيه اتكاشن الخضره بشد فندق عيالنا منك ام تامي غاني تشوفه مخفف 제�ira kšot kapharket miës të da në n iër oju muji të da në a n qe pa nonnonnonn, da mor dos nınhazillingen rijtang duracetse rifijõ diwa sin si faa njego sacha du vsante foijo اه باي باي ارواني ايه سينا ثرو لف ثرو لعاوة ثراري وغلان ايه ايه تروع فويز مزينه حسنا اكفوي فلعظان مان اعاصف كاسن الخضرات الشتن اه مان اعاصف كاسنه يا سيضا اه اه اذا شو توت الاروا اه اه تيوان عاقانوالين بمي تغنيوال هودamm حاول اấy هاشو كميوفان واتق اصانيه become赫Radf يو يجيغف انجه القياها عادك داويت خبيرتو قرر يا حرم ديني غرتي فيها وداك زوجك عم غير مشي بن لحنا كدي تاعنا تاع حارنا اخزي الشيطانة تمغى ما لي من ارتا منتشي ايش دي سيد الحق ساسم وسس مغره اباك سمعي لي ها هي هذه مغيا واه بالات هذ الوقت كرمه تروحي كنت كانت نسم ديك قرنا ديك اخا اي جرز شغل انت من سيرجي اخر من الفلفل اقوى شويه غيري Es ki ya khe, yefel rasni vitamin. Asni ya yulurtu fi artamao, niga fi fous, niga khass lama. Ekfour, aroud, afridi, aghlert filas, malalet welli zwelli. la uh. نخيه اوخ اي منش دكن تسس زره ممدي يخدم ذاس قوالايس قا صابولايس كما بارادي زره مني سيلود الالميت بها قارس مخاللتيس اطفخ زيت عشقو غرامي زهل القيماني ايجي تسوينا رستاف ايجي ترى الرفي ارسله الرفي ارسله الرفي Arizd Arizfi Arizd Arizfi Arizd Es-snir yghid es-sifdat o msfqi Iz merhat trouhi yzit ma ana had wakhi hadouk nnaruji rsah ak ndik ya qal mthel yngawer jrih tsri lwaim mas ngahartis o shwi ghara o s-snar mnitk n eh wakdir mthel tlawi ehou afsuha mdhi knesh khiyu wya tzilit ها لي بير لي بير خصو سوالام تلي راس حسين زرا منو كنسني قالغاني غنا اتاشي شندي نراس كولي لي سته دليوي يال كشاف ارجعتو فاتك اسي طوار الحومه مطه وتستافو هيا نسد الخير راه فتاستافو من كدا هسا هذا هو فتاسودم عقلا دقي يال كرمات سفى Ya yeah, ya yeah, ya zorum ya yeah, thn fakan Bon nuit à Roger ارجع انش امم انا اسك صبح يا راش انت قيد سعيد وين هذه بثون ام فلاس هذا وارف النمر جيني ولا تحمي فينيو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 아니 ولا اسعد شو دي خسون سمعي كي نميك متواري يا ملايق قلي دري رمضقه وتعاودري ولايا نوضي وكن اناوي بوتشي لو كان لازم تقول لي انتظر لي هاليا و ديك تمالي قرده ماشي ماشي ماشي ماشي لو كان تردم تقول لي هاليا ريسكي لقرويك سانتوسي شميش وكن سير كلام داك ليك و لاي قرر ما تيمد تقول لي نصح Olar direliç. Hayır. Eh chrosenin Aw faden sidi kowachragin lihom Da yini yaqal wash barafin haf bochi durandini amchi fala don dokini bor Ehsqis o badi cha Ouais sombre Rama me kemi xhëkëme, ad dinozor është mũgafuchi, mũguchi është shofleur, mũguchi është shofleur, e ka shkatëllëzuar në vatash. E ka humitur të shogul. Mũguchi oromineur, neks navara, unë dhe një dinozor aqë. Dhe kime e themën? Elftamzo. Ik ne raul puçitë shofleur, a dinozori kë puçitë, puçiani dhe lqet shofleur, a dinozori është shofleur, i shfarëm mësi. O lort çalon koali. تساغ لحق ايبا شكراته بواطنين الفوت تشيك سيبراسين ساتر بالناغ ايو كانت ويليم سانيد نبال ايو قم زرا ما اسميشو مكانا او زري مالا وكيغ ذيخ زرا نتوكدي ذاكيغ اكتايا شروشي الفيري زرايي الناغ كفتنا Uh-huh. <laughs> ش دوشتكين ساو ساو على وردي طارال او كده ارجعك لاقلي قراي دجا خو ميور ولاش ما تقليش ساف ليا كمل سفري دجا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 ايه ايه ايه ايه ايه الهوم كنا وسنك ماذي عجبت بوشتيو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه روجي روجي ايه بقى ايه واقلت ساتنة ما ينوث البوشي ايه ام La la la Mecirewenes le tenu Sino tu tu me getsa tu ferwi ha la chukel ha ha elle mchmesh elle mchmesh lofen wach katdirel wala ya wach katdirel lofen salam skunu walad kinia wa mish had serware من أسفل أقل أغنطق اليقارق بيناوش زيموش أتتومي ذيغ شينيقيم ذاكي غالدن وواع هاو ساني سانة ضرحو يكذن يقدو اليقاران مصفرق ناثتو إي سيب حلات أشفو أغلب عقجو أشفو غارما إليني غاود ماذي لطولم ثارس اليقاران مصفرق فنسملو كمثال اليونو مكا أرجو مي شاقصي قادر فو أنا أحباس أقل في فريش لا ولا لي ايوشه او ريتو دمن ما مشي رايح ريفي تشكيل في الليل حصر غير اشي مدي سي ناقلين فيك شوف بلاتي ني نرزت ما تعرف فيه انا غماني اوه اوه او تصقوت اسي في في صورت يا اوه وصقثار قالو اكسيات لالو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 Ti tani ana della moglie ah ah ah Amesh terjema men uni lehtik meka i men ghi meka il mush zmarad deu to sxegiu YAAH! YAAH! YAAH! YAAH! YAAH! YAAH! Shuuu! Nekëm pëtërës në kefav? Nekëtë këtë lë mëzweron! YAAH! YAAH! YAAH! YAAH! Ahojët! Oëmišo! Oëmiër! E në këtë lënë ronës! Nekër eilën horos Kishorek veikin? Norgung Khaëtëm Nukënë nëzhodënë wëhëdë këtëmë zhuala fëllënë nëa Atsik zemënë Gëiul horos Gëiul horos Gëiul horos zeno fiar récupérer hmm rumba rumba rumba rumba ça va tout soucis je m'aiou ya khay safa lookin' safa elli hadi elli souvet ramni kemselawi ortaq wa khma ya ghir lakini nikbri fi oui ana ghass nrou fouk daz awi dafousi yey erbah machi daghbnni افز في زموال يا قربتي فرصه يا الله ورش هاولين دياي ودي اوي هو كيمتشين ال سر ولا شيخ وممكن نوزعلك السر اتفي من الواد يا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 merë, nfës. Sen going. Smehi. O të ku dera. Zinov. O të ku. Zinov Batista. O pse nuk qrahti ti ç'sheno?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 Ah. Volla is Marywell. That way, that's not why to win. So that's how it is. God knows. God knows you know so it's going. That's how it is going to be for them. dan da get that get out push ya vhdiva ay ay ay eh eh shulats mo qalam illa wila yahrana सुखरे ماذا أعلم أنه سميه؟ أسميه؟ أميشي لم أميشي؟ أخطرت ملحات؟ أميشي ميشي؟ أجفيت هذه ايوه، أزيغ ناح نينو لا تريد أن تأكش من أرضي الطائر تريد أن تفقدني بوتي بوتي، يغادر غروة بوتي هور ابو قوس الدكسي كيف كيف ازول اكن ان ديمو تشيمو سنتارا ما ليش انكبه فهم ديم دوكال اشاله يا اكنو ثار ما سنبال لا كتارا اورت عنق هذاك وانا فش فيك تستخره دو يغطو رهوي هذا تنكمنت انا بوتي ولا قناه وضعت لي توره لا كنت مثل شيء لو كنك لارف مطون ترزرو خطير لا خر كوشين بالك احساس صار بلا امرايس ايش صار الجو روح على سهل ربي في الليل أروح اوردوا له ادري وين اتغلى لا وارو. قلتش فاهم. سامس وارو احقلت شفاهم ثوراتو غالمسيخها من النوار شفوا عكا بحلات قبل لنزياو اذا الوجف وكان يخلط مرامي شا زراما ذلاوان انا مصفراق اولا عكين شديد النمر والسامس ملمذوني اهو سيولديد اه ذا شو تصوت عقيا اه Asso, l'arruji Vërruji, l'eshusti aq Hë? Fussi, t'bëa yedmësë mërdi mëni Vër ule, vër ule, vër ule دخمه داخل روح تاگل يا يا انا خليك صبر باش يجي محق أك なم أحظ لو هيها ها ها ها هاه أني سعتrobi سياك verwakrop LETORها ها كسمع ها ها ها لا أعطي وأعرف إليك الحوث أيوث الفعل ما يصنع صوت أتركي yawa wendina li daz waran ila qat harsh men melih bila koul wat tama wli mathwen wak nadfhom ttabakhna dazni waran sfan hthim mathwen qasam halsana stita عشد اغدى مكاني صحيح ارجوك انا مانيا الهو اه تفكير لك اكثر ابيض اصغر غير اه صحيح اه اه اه ارشكاك تفكير اي روح اي جيد ذاقي وحذي اشي مضقن اي رادي يغط الضغيذنه الضغيذون ذا ساون ارشكاك ذا زميله زين تو راهو <مش> الفا مليح ثماش دقي دي الغابه يوار مليح ما فيد للزمور هالحون اه بالله اه صح شيء ما را تخيلي صنه اه ايش يغب بحلات بحلات يا ولد ميدم كانيس وكذا في اليس او ساعه جذا قدام اركز تقبلهم لا زوجات ولا زوجاكي ذنبوحا لا الحاجة ايوكي كوار ناكوار اي فرامكي توفيض كميت ساياه تاقشيشت اثور ذا الحاجة النيغن اعمل وخامس اوذيت ستحرق ضربلي اشقو ستوفرق اوذار كنتي ايوه ايوه Osa çenerevin gud fan. Akenazma stula girip. Hacızlara varaq ila la girip e gidin ulfan. Du ola gilf. O yanana. Ozu finere dua. Ala slemeyinim. Ertim ursu bulfur. ki ki e